اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنج المستضعفين في كل مكان اللهم أنج المستضعفين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا وفي بورما وفي مصر برحمتك يا أرحم الراحمين